يع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله <تصفيق> افضل الله اكبر, الله أكبر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 والعاصي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله اكبر الله اكبر